بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر نداء على الفلحة ندا من الغفور الرحيم نداء ندا منه جل وعلا ندا. من أرحم الراحمين نداء رب العالمين ندا. لمن وقع في الخطايا والآثام وجل المعاصي والاجراء <تصفيق> <تصفيق> يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله لا تقنطوا من رحمه الله الله يغفر الذنوب جميعا الله يغفر الذنوب نعم السرقة, السرقة, السرقة الزنا العقوق, العقوق, العقوق الكذب الله يغفرها نعم إنه هو الغفور الرحيم رجلا عمره سنتين أو ثلاثة تتعجبون ما تساجدا لله طارموا بيناي من ثمار التوبة محبة الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهنين لذة الطاعة وحلاوة الإيمان والسعادة التي لا تعادلها الدنيا وما فيها الفوز بالجنان ومرافقة سيد ولد عدنان والتنعم بالنظر إلى وجه الرحمن وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب نداء, نداء وجنات عدن زخرفت ثم أزلفت لقوم على التقوى دواما تبتل يسر إخوانكم في مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتمزيع بالرياض أن يقدموا لكم نداء من الغفور الرحيم ندى للشيخ علي بن محمد ياسين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين Ya ayyuhaladziena amenu, ataquen Allah, ataquen Allah haq tukatih, wala temuten illa wakantum muslimon. Ya ayyuhaladziena amenu, ataquen Allah, wakulua qawlaan sadeidaan. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ما كسبت وهم لا يظلمون أما بعد أحبة في الله أحبة في الله ليس لمثلي أن يقف هذا الموقف ويتحدث بهذا الحديث فأنا أعلم من نفسي أنني أكثركم ذنوبا وأقساكم قلبا ولكن, ولكن أتى الزمان الذي يتصدر مثل المجالس ويعظ الناس فلا حول ولا قوة إلا بالله فأسأل المولى جل وعلا أن يجعلني خيرا مما تظنون وأن يغفر لي ما لا تعلمون رباه رباه يظل الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفوا عني اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يسمع الدعاء أحبتي في الله إنه نداء لقبلكم وموعظة لي معكم إنه نداء نداء من الغفور الرحيم نداء من أرحم الراحمين من رب العالمين نداء من الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير نداء منه جل وعلا إلينا إلى عباده الضعفاء عباده المساكين عباده المحتاجين الفقراء إليه نداع لمن وقع في الخطايا والاثام وخاض في لجج المعاصي والجرام قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصات من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر وتأمل أخي الحبيب تأمل أخي الحبيب كلام ربه جل وعلا قل يا عبادي يتحبب إلى عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لم يذنبوا فقط بل أسرفوا في الذنوب تجاوزوا الحد فيها لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يغفر ذنوبنا الله يتجاوز عن سيئاتنا الشرك السرقة أكل الربا الزنا شرب الخمور العقوق الزور الكذب الله يغفرها نعم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم يا معشر العاصين يا معشر العاصين جود واسع عند الإله لمن يتوب ويندمى يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني شبابك في عسى ولربما واسمعوا أحبتي في الله اسمعوا إلى مولانا وخالقنا جل جلاله ينادينا بأحب الأسماء وأكرم الألقام باسم الإيمان يا ايها الذين امنوا توبوا إلى الله توبه نصوحا يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله عودوا الى الله توبوا التوبه النصوح توبه لا يبقى معها ذم يا ايها الذين امنوا الله التوبة خالصة لله الباعث لها حب الله وتعظيم الله ورجاء ثواب الله والخوف من عقاب الله التوبة النصوح توبة تقطر ندما على ما فات ويعتصر القلب ألما على ما كان بفعل المحرمات التوبة النصوح عن إقلاع عن الذنوب ومراقبة علام الغيوب والعزم أنه إليها لا يعود التوبة النصوح أن تتحلل من أخيك إن كان له مظلمة لأن أعراض المسلمين عليك محرمة إلا بحقها فبهذه الشروط الأربعة تكون التوبة توبة نصوحة إقلاع عن الذنوب ندم على فعلها عزم على عدم العودة إليها وإرجاع الحقوق إلى أهلها أو طلب البراءة منهم بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب من خلقي وتأبى في الهوى قربي فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا ربي وعلم أخي أن الله يفرح بتوبتك الله جل جلاله الغني عن العالمين الذي لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين يفرح بتوبتك أنت أنت المخلوق الضعيف أنت الذي لا تساوي ذرة في ملكه جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام لا الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه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 لا اله الا الله لا اله الله لا اله الله الله يخلقنا من عدم ويسبغ علينا النعم ويدفع عنا الانتقام معصيه ويرحم نعرض ويحلم واذا اقبلنا وانبنا كان أرحم وأجود وأكرب يفرح بتوبة التائذين ويقبل اعتذار المعتذرين لا إله إلا هو أرحم الراحمين رباه رباه رباه إني وقفت بباب جودك أطلب ووقفت بالباب فمن عن فيض فضلك يحجب رباه رباه أنت خلقتني وإليك رب أرهب أرجو رضاك ورحمة يا رب إني مذنب رباه رباه أرجو توبة تشفي الكلوم وتذهب وتطهر القلب فما أرجو سواك وأرغب فتعالوا إخوتي تعالوا إخوتي تعالوا نبكي على الذنوب فهذا مأتم الأحزان تعالوا نشكب الدموع ونشتكي الهجران لعل زمان الوصل يعود كما كان هذا بياض الشيء بينذر بخراب الأوطان يا من تخلف حتى شاب قد رحلت يا تائها في تيه التخلف يا حائرا في ذرية الحرمان نهارك في الأسباب وليلك في الرقاد هذه الخسارة عيان إذا ول الشباب ولم يربح ففي المشيب يكون الخسران أملك طويل بعيد وربما هيئت لك الأكثان فعلى ساحل التوبة فبحار المعاصي طوفان ضيعت ربيع الشغاب حتى ذبل من معاصي الرحمن فعند إقبال المشي ندمت على ما قد كان إن لم يشاهدك رفيق التوفيق وإلا ففي الحرمان حرمان أتبني بناء الخالدين وإنما بقاءك فيها لو عقلت قليل لقد كان في ظل الأراك مقيل لمن كان كل يوم يقتفيه رحيل يروى عن الحسن البصري أنه كان يقول رحمه الله يا ابن آدم إن لك عاجلا وعاقبة فلا تؤثر عاجلتك على عاقبتك فقد والله رأيت أقواما آثروا عاجلتهم على عاقبتهم فهلكوا وذلوا وافتضحوا يا ابن آدم بيع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا يا ابن آدم يا ابن آدم لا يضرك ما أصابك في شدة الدنيا إذا ادخر لك خير الآخرة ولينفعك ما أصبت من رخائها إذا حرمت خير الآخرة يروى عن مالك بن دينار رحمه الله أنه كان ماشيا في بعض أزقة البصرة فإذا هو بجارية من جوار الملك فإذا هي بزهرتها وهيئتها وحالها وخدمها فنادى مالك رحمه الله أيتها الجارية هل يبيعك مولاك فنظرت إليه فرأت حالته وعباءته الخلقة البالية وتواضعه وسكينته فقالت ويلي عليك وهل لمثلك ما يشتريني به لو باعني فسار معهم حتى أدخلوه على مالكها في قصره وملكه فقال لمالك ما حاجتك أيها الشيخ ولم يعرف مالك فقال له مالك رحمه الله جاريتك هذه التي دخلت عليك الساعة أتبيعها لي فقال صاحب القصر وهل لك ما تبتعها به مني قال وما ثمنها قال إن من شأنها وقدرها وحالها أنها تساوي كذا وكذا ألفا فقال له مالك رحمه الله والله ما تساوي عندي نواتين مسوستين فضحك صاحب القصر والجارية وجميع من في القصر فقال مالك رحمه الله من الذي أضحككم قال له الملك من ثمنها كيف كان بهذه الخساسة عندك فقال مالك لكثرة عيوبها قال ومن أعلمك بعيوبها قال مالك أنا أعلم من عيوبها ما لم تعلم أنت إنها إن لم تتعطر تغيرت وإن لم تستكبخرت وإن لم تغتسل نتلت وإن لم تمتشط قبلت وشعثت وإن عمرت عن قليل هرمت وهي ذات بخار وبصاق وحيظ وبول وغائط وأقدار جملة وآفات بينة ولعلها لا تريدك لنفسها ولا تحبك إلا لتمتعها بك وتمتعك بها فلا تفي بعهدك ولا تصدق في ودك وعهدك ولا يتخلف عليها أحد من بعدك إلا رأته مثلك وأنا أجد غيرها وأنا أجد غيرها جارية خلقت من سلالة الكافور ولو مزج بريقها البحر لطاب ولو دعي ميت بكلامها لأجاب ولو بدأ معصمها للشمس لأظلمت دونه ولو برز لسواد الليل لسطع نوره ولو واجهت الآفاق بحليها وحللها لتزخرفت ولون فخريح ذوائبها على الأرض وما فيها لتعطرت فهي العطرة العروب المتوددة الغنيجة المتحببة التي نشأت في رياض المسك والزعفران وغذيت بماء التسنيم لا يكسف بالها ولا يحول حالها لا يخلف عهدها ولا يتبدل ودها ولا يتوقع صدها فأيهما أحق بالرفع فقال صاحب القصر فما ثمنها رحمك الله قال اليسير المبذول أن تتفرغ ساعة من ليلك فتقوم تصلي ركعتين تخلصهما لربك وأن تضع طعامك بين يديك فتذكر جائعا فتؤثره لله على شهوتك وأن تخطو بالطريق فتلتقط منه حجرا ومجرا وأن تحرك لسانك بطيب الكلام أو بذكر الله وأن تقطع أيامك باليسير من القوت وترفع همتك عن دار الغفلة فتعيش في الدنيا عيش القنوع راسخا وتأتي غدا يوم القيامة آمنا وتنزل على الملك الأكبر مخلدا أيا نفس توبي قبل أن ينكشف الغطاء وأدعى إلى يوم النشور وأجزعه فلله عبد خائف من ذنوبه تكاد حشاه من أسا تتقطع إذا جنه الليل البهيم رأيته وقد قام في محرابه يتضرع ينادي بذل يا إلهي وسيدي ومن يهرب العاصي إليه ويفزع قصدتك يا سؤلي وما لي بشثع سوى حسم ظني حين أرجو وأطمع فجد لي بعفو وامح ذنبي ونجني من النار يا مولى يضر وينفع بهذا ينال الملك والفوز في غد ويجزى نعيما دائما ليس يقطع وعلم أخي كما أن من التوبة النصوح الإقلاع عن المحرمات فإنها تستلزم منك فعل الطاعات والتقرب إلى الله بالصالحات فبذلك تكمل التوبة وتجمل الأوبة وتأمل قوله تعالى وإني لغفار من تاب وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنٌ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى فمن التوبة ترك المحذور ومنها أيضا فعل مأمور وتأمل أخي الحبيب تأمل معي هذا الكلام النفيس ما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وليست التوبة من فعل السيئات كما يظن كثير من الجهال لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها فأكثر الخلق يتركون كثيرا مما أمرهم الله به من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله وقد لا يعلمون أن ذلك مما أمروا به أو يعلمون الحق ولا يتبعونه فيكونون إما ظالين بعدم العلم النافع وإما مغضوبا عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته وقد أمر الله عباده أن يدعوه في كل صلاة لقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بل إن الأمر أبعد من ذلك وهي منزلة لا يبلغها إلا الخلص من المؤمنين وهي توبة المرء من تقصيره في الحسنات بعد أن يعملها وخوفه أن لا يكون قد أتى بها على الوجه المطلوب ولذا صح عن عائسة رضي الله عنها أنها لما قرأت قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق فقال صلى الله عليه وسلم لا يا, لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه وقال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة إحسانا بالعمل وشفقة أن لا يقبل أتيتك راجيا يا ذا الجلالي ففرج ما ترى من سوء حالي عصيتك سيدي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي فويلي ليت أمي لم تلدني ولم أعصيك في ظلم الليالي وها أنا ذا عبيدك عبد سوء ببابك واقف يا ذا الجلال فإن عاقبت يا ربي فإني محق بالعذاب والنكال وإن تعفوا فأفوك أرتجيه ويحسن إن عفوت قبيح حالي وعلم أخي الحبيب أن التوبة لا تقبل حتى تكون في زمن قبولها وهو ما قبل حضور الأجل أو طلوع الشمس من مغربها فمن حضر أجله وانقطع عمله لم تقبل توبته وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغ أي عند وصول الروح إلى الحلق مساعة الاحتضار فالميت في تلك اللحظات ومكابدة السكرات ينكشف عنه الغطاء فيعاين ما يصير إليه فيرى الأهوال ويرى قابض الأرواح وقاطع الأفراح يرى ملك الموت فعندها لا توبة تقبل ولا عثرة تقال قدم لنفسك ثوبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن بادر به غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسنين وأيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة فمن تاب بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل توبته يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروه قل انتظروا منتظرون قال عليه الصلاة والسلام إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشنس من مغربها فإن طلعت طبع على كل قلب بما فيه فيا نفس إلى الله أنيبي فيا نفس إلى الله أنيبي ثم توبي وإذا وسوس شيطاني بإثم لا تجيبي واذكر الله ففي صوتك تكفير ذنوبي وثقي أن وراء الغيب علام الغيوب قال أحدهم يا هذا كم لك على المعاصي مصر متى يكون منك المتاب جسمك باللهو عامر وقلبك من التقوى خرام ضيعت الشباب في الغفله. وعند الكبر تبكي على زمان الشباب في المجلس تبكي على الفائت وإذا خرجت عدت للانتهاب لا حيلة لموعظ فيك وقد غلق في وجهك الباب كم لي أحدث قلبك وأرى قلبك غائبا مع الغياب يا من قلبه مشغول كيف تفهم الخطاب وفرحة إبليس إذا طرت عن الباب رحلت رفاق التائبين إلى ديار الأحباب يا وحشة المهجور المبعد عن الباب إذا لم يجد للقرب والدنو سببا من الأسباب يا منقطعا عن رفاق الأحباب تعلق بأعقاب الساقة بذل وانكسار ودمع ذي وقل تائهم في برية الحرمان مقطوع في تيه الشقاء مسبول دونه الحجاب كلما رام القيام أقعده وأبعده بذنوبه الحجاب لا زاد له ولا راحلة ولا قوة فأين الذهاب عسى من وراء ستر الغيب تهون عليك صعاب المصاب لله در أقوام كأنهم شاهدوا الآخرة بلا حجاب فكأنهم عاينوا ما أعد الله للمطيعين من الأجر والثواب ترى لماذا أضمروا أجسادهم وأضمأوا أكبادهم وشردوا رقادهم وجعلوا ذكره بغيتهم ومرادهم يا رجال الليل مهلا عن رسول إنني بالنوم عنكم مشتغل شغلتني عنكم النفس التي تقطع الليل بنوم وكسل أنا بطال وأنتم ركعون زاد تفريطي وزدتم في العمل قلت مهلا سادتي أهل الوفاء حمل القوم وقالوا لا مهل اعلم يا رعاك الله أن للتوبة ثمار عظيمة ومزايا كريمة وأعظم ثمرة يجنيها التائذ هي محبة الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يحبك مالك الملك الواحد القهار العزيز الغفار يحبك أنت العبد الضعيف نعم نعم يحبك إذا كنت من التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ماذا تريد من هذه الدنيا إذا كان الله يحبك والله لا يعذب بنار الله من أحبه الله والله لا يخذل ولا يبأس ولا يشقى ولا يحزن ولا يألم في الآخرة من كان من أحباب الله اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك ومن ثمار التوبة لذة الطاعة وحلاوة الإيمان والسعادة التي لا تعادلها الدنيا وما فيها تلك السعادة واللذة التي بحث عنها أهل الأموال في قنوزهم وأهل الفن في مستنقعاتهم وأهل المناصب في كراسيهم فما وجدوها لماذا؟ لأنهما لا ايمان وسعي بلا تقوى واهداف واعمال لا ترضي المولى ومن اعرض عن ذكري ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشرهم يوم القيامه اعماء قال رب لم حشرتني أما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى تلك السعادة الحقيقية التي هي بداية السعادة الأبدية قال ابن تيمية رحمه الله في الدنيا جنة من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة تلك السعادة التي وجد محمد صلى الله عليه وسلم يرى الموت ويصارع الأهوال ويقاس الشدائد وإذا هو سعيد مطمئن واثق إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترواها تلك السعادة وجدها ابن تيمية رحمه الله فالسجن وهو يقول مطمئن سعيد ما يصنع أعدائي به أنا جنتي وبستاني في صدري إن سرت فهي معي أنا قتلي شهادة وإخراجه من بلدي سياحة وسجني خلوة تلك السعادة وجدها إبراهيم بن أدهم رحمه الله يلبس المرقع ويأكل الفتاة ويقول والله الذي لا إله إلاه والله الذي لا إله إلاه إنا في عيش ونعيم لو يعلم به الملوك لجاء لدونا عليه بالسيور أخي اسمع. اسمع وتأمل وتفكر هل رأيت للمتزينين بلباس الدنيا سمتا كأثواب الصالحين هل رأيت غطاء أحسن من نعاس المتهجدين هل شاهدت ماء صافيا أصفى من دموع المتأسفين هل رأيت رؤوسا مائلة كرؤوس منكسرين هل لصق بالأرض شيء أحسن من جباه المصلين هل حرك نسيم الأسحار أوراق الأشجار فبلغ مبلغ تحريكه أذيال المتهجدين هل ارتفعت أكف وانبسطت أيدي فما ثلت أكف الراغبين هل حرك القلوب ترجيع لحن أو رنة وتر كما حرك حنين المستاقين آه آه آه ثم آه على لذة في سجدة مع دمعه لا يراك فيها إلا الله جل جلاله والله الذي لا إله إلا هو محروم محروم محروم من حرمها والله المستعان ومن ثمار التوبة أحبتي في الله مغفرة الذنوب وَإقالَالَةُ الْعَثَرَاتِ وَالْخُطب وَإِنلَ غََّّر لِنَ تَابَ وَإِنّ لَ غََّّرُ لِن تَهن وَآمًَا لِمَ تَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصانِحث تَدَ وَردَفِي الْ الحَلذِ الُْدسز قال تعالى يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة بل أحبتي في الله بل أحبتي في الله أبشركم بعظم فضل الله وسعة رحمة الرحمن الرحيم ما كان كل سيئه حسنه يكرمك الله بها يكرمك الله بها اخ التائب ان من تاب الا من تاب امنا الا من تاب واما وعمل عملا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أتى رجل كبير السن هرم قد سقط حاجباه من الكبر أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة ولا حاجة ولا داجة إلا أتاها أيغفرها الله لي فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام أأسلمت قال أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال له الرسول عليه الصلاة والسلام تعمل الصالحات وتترك المحرمات يبدلهن الله لك كلهن حسنات فقال يا رسول الله يا رسول الله قال يبدلهن الله لك كلهن حسنات فأدبر الرجل وهو يردد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر حتى تواها أستغفر الله ربي في مناجاتي فهو العليم بآثامي وزلاتي وهو الغفور وني في عفوه طمع إذا بسط له كف الضراعات ما ليسوا بابه باب أنوذ به إن أظهري بأوزار الخطيئات سبحانه وسعت ساحات رحمته أهل الأراضي وسكان السماوات ومن ثمار التوبة محبة ملائكة الرحمن واستغفارهم للتائبين حملة العرش ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وطهم عذاب الجحيم ومن ثمار التوبة أخي الحبيب سعة الأرزاق وكثرة الأموال والأولاد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غثارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال الحبيب المصطفى قال الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب الله اكبر ما اعظم بركات التوبه والانابه بها تستنزل الرحمات وتحل في الرزق البركات وتكثر بها الخيرات ويعطي الله بها الأموال والبنين والبنات ومن ثمار التوبة ومن ثمار التوبة أحبتي في الله حسن الخاتمة في لحظات, في لحظات تطيش فيها العقول وتخرس الألسنة وتتقطع الأفئدة ساعة مهولة ذات كرب شديد وما بعدها إلا وعد أو وعيد لو تفكرت في حلولها وأنت في نعيم لتكدرت حياتك ولهانت الدنيا عندك وصغر عظيمها في عينك ولتبدل طرحك حزنا وسعادتك كدراء إنه مشهد الموت الموت الذي ينتهي إليه كل حي والذي لا يدفعه عن نفسه ولا غيره حي الموت الموت الذي يفرق بين الأحبة ويمضي في طريقه ولا يتوقف لا يستجيب لصرخة ملهوف ولا لحسرة مفارق ولا لرغبة راغب ولا لخوف خائف الموت الموت الذي به يسرع الجبابرة ويقهر به المتسلطون كما يقهر به المستضعفون سواه الموت الذي لا حيلة للبشر فيه وهم مع ذلك لا يتدبرون القوة القاهرة التي تجري كلا كلا كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راطة إذا بلغت التراطي يكون النزع الأخير والسكرات المذهلة ويكون الكرب الذي تزغ منه الأبصار وقيل من راقه هل, هل من طبيب هل من راق يهون عليه يخفف آلامه يدفع سكراته والتفت الساق بالساق طلت كل حيلة وعجزت كل وسيلة وتبين المصير والطريق إلى ربك يوم إذن المساقة وهنا يأتي التثبيت للمؤمنين يأتي التثبيت للتاعبين يأتي التثبيت للمخبتين الذين أحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءهم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وابشروا بالجنة وابشروا بالجنة, بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تبدعون نزنا من غفور رحيم أخي في الله أخي في الله أخي في الله قارن بينما سمعت من البشارة للمؤمنين وبين قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق قارن أخي في الله بين روح تثبت عند الموت وتبشر بالجنة والنعيم معها ملائكة الرحمة عند الموت وفي وتؤمنها يوم البعث والنشور وبين روح في سكرات وآلام وشدائد وأهوال تبشر بالعذاب والنكال والأغلال والجحيم والحميم وغضب العزيز العليم ثم تنتزع انتزاعا يتقطع معه العروق والعصر ما على الوجه والدبر حتى تخرج مرغامة مكرهة معذبة مسخوطا عليها فالعياذ بالله إن الخلائق في الدنيا لو اجتهدوا أن يحبسوا عنك هذا الموت ما حبسوا إن المنية حوض أنت تكرهه وأنت عما قليل سوف تنغمسه ومن ثمار التوبة أيها الأحباب الفوز بالجنان ومرافقة سيد ولد عدنان والتنعم بالنظر إلى وجه الرحمن وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل اواب حفيظ اواب اي راجع تائب مو قلع كما قال ابن كثير رحمه الله الجنه الجنه احبتي في الله الجنه وما ادراكم ما الجنة الجنة, الجنه الجنه وما ادراكم ما الجنة وما ادراكم الجنة سلعة الرحمن الجنة سلعة الرحمن وجائزة واحد الديان الجنة سلعة الرحمن يا سلعة الرحمن ليست رخيصة بل انتفاعية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن يا سلعته الرحمان سوقك كاسد فلقد عرت بأيسر الاسنان الجنه وما ادراكم ما مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي يُعَدُّ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكُونُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا الْجَنَّةُ وَمَا أَدْرَاكُمْ الْجَنَّةَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار مِنْ عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات الجنة الجنة وما أدراكم الجنة جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساورا من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير هنائك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من اساورا ذهبا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس من سندس واستبرق متكئين فيها متكئين فيها على الأرائك نعيم الثواب لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء يَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ هَٰبِأَيِّ آلَاءٍ رَبُّكُمَا مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ نَاقِصَةُ الْبَصَرِ لَمْ يطْمِسْهُ مِنْ نُهَيْنِ قَبْلَهُ وَلَا جان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 وجن يوم اذن ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لا غيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه ما اكواب موضوعه وانا مارخ مسفوفا ازرادي م بثوثه الجنه وما ادراكم الجنه قصورها لبنه من ذهب ولبنه من فضه ملاطها المسك وحصداؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران حور الجنة حور الجنة وما أدراكم ما حور الجنة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أدرابا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو طلعت امرأة من نساء اهل الجنان على اهل الارض لا ضاعت ما بينهما ولم ما بينهما بريحها ولمصيفها على راسها خير من الدنيا وما فيها وازواج مطهره مطهره من الحيض وال والبول وكل اذى كل ما عاد لجناحها وجدها بكرا ولو مصفت في بحار الدنيا لا اصبحت عبه اسمع يا من احب لساء الطين اسمع يا من احب لساء الطين اسمع يا من عاشق لساء الطين اسمع يا تعلق بلساء خلقنا من تراب اسمع يا من عشق من خلقنا من تراب اسمع إلى حور العين خلقهن جبار السماوات رب الأرباب من زعفران حور الجنة الحور الجنة غضت طرفها إلا من زوجها وقصرت قلبها إلا على حذها حور مقصورات في الخيام لم يطمثن إنس قبلهم ولا جام متنعمين بالملذات في نعيم دائم وسعادة لا تنقط لا يخطر ما هم فيه على بال من عظيم النعم وكمال الأحوال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقفوا أبدا وإن لكم أن تشقوا فلا تهرموا أبدا وفوق ذلك أحل الله عليهم الرضوان فلا يسخط عليهم أبدا وأعظم نعيم لهم رؤيتهم الكريم المنان الرحيم الرحمن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجنات عدن زخرفت ثم أزلفت لقوم على التقوى دواما تبتلوا بها كل ما تهوى النفوس وتشتهي وقرة عين ليس عنها تحولوا أخي, أخي الحبيب هذه بعض ثمار التوبة قطفتها لك على عجل فلا تعتب عليك إن كان بها نقص أو خلل أو وجدت أن بعض الثمار لم تنضج بعد فلأجل المحبة وشوق لقاء الأحبة عجلت بها إليك وهذا عذري بين يديك فضع يدك في يدي ضع يدك في يدي أخي الحبيب ودعنا نلج هذا الباب باب التائبين وثق أنك سوف ترى العجب العجاب فيه من النعيم والسعادة ما يخطف الألباب وسأل من سبقنا إليه ماذا وجد فيه هذا أحدهم يقول كان يومي يضيع دون إحساس بالسعادة ودون أن أشعر بالسلام وبعد التوبة يقول لقد وجدت السلام لقد وجدت السلام وجد السعادة التي طالما بحث عنها وآخر يقول والله ما نمت تلك الليلة من فرحي بالهداية والإقبال على الله وآخر يقول أحرقت زورق الحياة أحرقت زورق الحياة الذي ركبت فيه في بداية مشوار حياتي وركبت زورق الإيمان والصبر ومسكت بيدي أقوى المجادف مجداف الأمل بيد ومجداف العلم والمعرفة بيد الأخرى مشيت بزورقي وأخذت أمسح الدمعة من عيون اليتامة وأربط على أكتاف الثكالة وأرسمني ابتسامة على شفاه الحزانة وأنير الدرب لكل الحيارة وأصبح الحنال والرحمة ماء لزورقي والسعادة تضلني ونفحات الإيمان والأمل تدفعني إلى الأمام الزاخر وأنا في زورقي ويا له من زورق ركبت فيه ويا لها من سعادة ذقتها وأنا فيها إنه زورق الإيمان الذي أعيش فيه الآن وسأظل إن شاء الله أعيش فيه إلى أن ألقى الرحمن بعنا النفوس فلا خيار ببيعنا أعظم بقوم بايع الغفار فأعاظنا ثمنا ألذ من المنا جنات عدن تتحف الأبرار فلمثل هذا قم خطيبا موشدا يروي القريض وينظم الأشعار وهذه درة هذه درة من درر التائبين وعظة وعبرة للمعتبرين حدثني بها موقف عليها قال انه ابن اخي انه ابن كان مسرفا على نفسه في المعاصي معرضا عن مولاه غافلا الله من مستنقع الى اخر ومن قامه إلى اعظم ولم يزل هذا حاله من سيئ الى اسوء حتى قبض عليه متعاطياً وحائزاً للمخدرات مع قرناء السوء شياطين الإنس لا كثرهم الله وأودع أحد الإصلاحيات ليقضي فيها نتيجة جرمه وإفساده فقيض الله له ولغيره دعاة أفاضل وعظم وفقيد خاطبوا قلبه وعقله أضاءوا له الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا قبل الآخرة أخرجوه من بحر الياس والقنوط ومن ظلمة المعاصي والذنوب إلى شاطئ الأمل والتوبة ونور الإيمان والهداية فخرج ذلك الشاب رجلا آخر عمره سنتين أو ثلاث فقط تعجبون؟, تعجبون رجلا عمره سنتين أو ثلاث نعم نعم هذا عمره الحقيقي العمر الذي عرف فيه ربه جل وعلا أفمن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها خرج تائبا إلى الله عائدا إلى مولاه فأصبح لا يرى إلا داعيا أو واعظا أو موجها بدأ بزوجته وإخوته وأقاربه ثم حيه فهدى الله على يديه ما شاء من الناس ثم أتت الساعة ثم أتت الساعة التي سوف تمر على كل واحد منا لحظة الانتقال من هذه الدار إلى دار القرار تقول زوجته كان من عادته أن يدخل إلى المجلس إذا انتصف الليل فيغلق على نفسه الباب فيصلي ما شاء الله له أن يصليه وقبل الفجر يوقظني لكي أدرك صلاة ثلث الليل الآخر وفي ذلك اليوم لم يوقظني استيقظت بعد شروق الشمس فإذا بباب المجلس مغلق من الداخل فطرقت الباب فلم يجب فقلت لأنه أيقظني فلم أنتبه فصليت ثم عدت لأنام فاستيقظت صلاة الظهر ولم يوقظني وإذا بالباب مغلق عليه كما هو فطرقت فلم يجب حاولت فتح الباب أو كسره فلم أستطع فاتصلت على عمه الذي حدثني بالقصة فيقول عمه أتيت واستعنت ببعض الجيران وكسرنا الباب فرأيت منظرا مهيبا Raietu manzaraan azima Raietu sajidaan lillah Raietu sajidaan lillah La يا لا اله الا الله ما تداعيا لله لا اله الا الله ما تفي السر في الثلث الاخر واقتنصوا لرب البريه وترسل الرحمات ما تفي وقت قبول الدعاء وإقالة العثارات ومغفرة السيئات يقول عمه فنظرت إليه فإذا بنور على وجهه والله إنه نور وإذا ابتسامة على ثغره والله الذي لا إله إلا هو كأنها ابتسامة حي وليست افتسابة بيت هذه الخاتمة أحبتي بالله ثمرة التوبة ونتيجة الأوبة قارنوا بينه وبين من يموت زانيا داعرا مخمورا ورسه في المرحاب أكرمكم الله قارنوا بينه وبين من يموت مخبوراً ساجداً لمعشوقته الجاعرة التي تأخرت عليه قارنوا بينها وبين من يقال له قل اللهم ثبتنا بقولك الثابت اللهم ثبتنا بقولك الثابت اللهم احسن خاتمتنا اللهم احسن خاتمتنا اللهم احسن خاتمتنا, اللهم أحسن خاتمتنا يا ارحم الراحمين البدار البدار البدار البدار في الله البدار وأنت في زمن الإمكان زمن التوبة زمن الإنابة زمن العودة واكتب قصة الرجوع بمداد الدموع في خضوع ونزوع وقل لنفسك قل لنفسك قبل فوات الأوان يا نفس توبي يا نفس توبي فإن الموت قد حانى وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا قل لنفسك, قل لنفسك الله قل لنفسك يا قبل أن لا أن تتوبي واستغفر الرحمن غفار الذنوب الله ما تب علينا, علينا. ما تب علينا توبة النصوحة اللهم يا الله اللهم يا الله يا الله يا الله حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا عالم الخفيات يا قاضي الحاجات يا كاشف النكبات يا رب البريات يا مفرج الهم يا كاشف الغم يا مجيب المضطر يا كاشف الضرر يا سامع كل شكوى يا كاشف كل بلا يا, يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا خالقنا يا رازقنا يا من هو ارحم بنا من امهاتنا يا من هو أرحم بنا للأمهاتنا يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا اللهم من علينا بتوبة نصوحا اللهم من علينا بتوبة نصوحا اللهم من علينا بتوبة نصوحا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم اصلح شبابنا واشفتياتنا وأمهاتنا وآباءنا وإخواننا والمسلمين أجمعين اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم ثقل بالحسنات موازيننا اللهم يمن يم كتابنا وسهل حسابنا واجعلنا على الصراط من المار وإلى الجنة من الداخلين وإلى رؤية وجهك الكريم من الناظرين رمأ منا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أجود الأجودين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء قرطبة المملكة العربية السعودية صندوق بريد ثلاثمائة وثمانون الرياض أحد عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وثمانون هاتف رقم خمسة وأربعون ثلاثة وتسعون أربعون تسعة وفاكس رقم خمسة وأربعون ستة وثمانون تم التسجيل والإخراج باستوديو قرطبة مهندس الصوت محمد يحيى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته